أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى متى لا أخمش عيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا يومه الآخر ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالا فصدهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أخذنا بدم به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبه ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما يظلمهم ولكن كانوا أوفسهم يظلمون مثلا الذين اتخذوا من دون الله عبادا كمثل العكبوت اتخذت بيته وإلا أهال البيوت وإن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 العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك نائذ للمؤمنين أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب وأقي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ